اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا, و... اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلتها سهلة إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم اطلق الفنكنا بتلاوة كتابك والفهم فيه على الوجه الذي تخضوه عنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل لعقدة لساني يفقه امري اللهم امين يصلى اللهم مسلم على سيدنا محمد نبدأ اخوات اخذنا قبل ذلك طبعا احنا الصفات المخرجة وهو هيطول معنا شوية يعني يخلي عندكم ايه يعني ايه صدر كده مش هكذا زي ما اللي فاتت لما احنا بناخدها ايه بسرعة لا دوا مبحث نحتاج ان احنا ايه نتريس فيه وده كان اتفاق معكم من اول هنتريس فيه الله عالم نقدر نخلص الصفات كلها اليوم ولا هنقل جزء منها بعد ما اخرج بعد ما نخلص الصفات انا نحب ان اقول لكم الخطة العامة اللي هيتمش عليها عشان تبقوا معايا في الصورة عشان مش تيجي واحدة في نص الكلام وتسأل اسئلة تتوهن معا ماشي على عيني ان انا ابطل الشرح واجب اضبع القفلة بس هنشتت نفسنا كلانا بعد ما نخلص الصفات ان شاء الله هيبقى عندنا تتمات لمبحث الصفات دروس من هنا جدا يعني بنحتاجها او نستخرجها من مبحث الصفات لو احنا في قلب الصفات والشرح الصفات هنتوه لو احنا شرحناها هنتوه لو احنا شرحناها زي اتمام الحركات وتتعلق بصفات الشدة والرخاوة وطبعا البينية زي زي برضو التضخيم والترقيق وتعلق بصفة الاستعلاء والاستفالة والاتباق وهكذا بعض اللي في القلعة والصفير يعني بعض الصفات تحتاج مننا الموقفات. إحنا هنا الآن بدنا نتعرف على الصفات وحروفها وكيفية إيه, ايه, ايه خروجها من الايه من الفم وإزاي أركب ال الصفة صح. بعد التتمات اللي نأخدها إن شاء الله هالحصة ربنا لنا هيتبقي عندي حاجة مهمة بقى. انا خدت الحروف للمخارج لوحده وخدت الصفات كلها الوحيدة بما فائد من الفوأد اللي فيه فوضعنا انا اركب المخرج على الصفة نتفنى ان الحرف عبارة عن مخرج وصفة مادرش اقول ايه اه المخرج سليم لكن الصفات بايضة او ما يتعبان اه دا عندها الصفات كويسة بس المخرج مش موجود استحالي لازم يكون متركبين على بعض ازاي انا اجيب 28 حرف او 29 حرف لما لمحروف اليجاء واركب كل حرف اجيب مخرجه واجيب صفته على حده. ممكن دشة ومختلف شوية علمنته هيدوف اللي في في بعض الدروس ان انا بتبدأ نجيب الهمزة لوحدها هنطلع مع بعض النتخرجه ونطلع إيه الصفات بتاعتها واحدة واحدة بعد كده نأخذ كل إيه بعد كده الهمزة والهاء والعين وهكذا والها مش على حسب يختبر من الخارج دمت فيها إيه إيه بالمخرج مع جنبه الصف المخرج جنب الصف في نقدر نربط بين إيه الدرس نقدر نحن إيه نخلص هنخلص امتى؟ الله اعلم على حسب ايه؟ حسن ربنا يصلنا وقدرناه بخير ان شاء الله يا رب انتظر المحبة ليه من قدع شي حصل مشكلة في الزمع بكم اه طيب ماشي هنا الاخوات يعني برضه احنا هنجيب الايه الصفات هنراجع لما ان شاء الله مش هيروح منه كتير باذن الله اي حاجه كده يهمها غير بس تكون حد بيني اليوم هن ايه نحاول ان احنا ايه من منسرعش خلاص يا اخوات عرفتوا ال الخطه العامه اللي احنا ان شاء الله نمشي عليها بعد ما نخلص الصفات هناخد ايه تطبيقات وفوائد من من مباحث الصفات بعد كده ناخد الصفات والمخرج مع بعض مع حروف يجاء كلها بعد كده ان شاء الله يبقى إحنا تبغى ايه استوفين ح المخرج الصفات التطبيق ده تطبيق نظري التطبيق العملي طبعا ايه في الدورة العامة تاع تصحح التلاوة تمام وطبعا بتكلمكم ايه معانا في الدورة ما, ما فيش حد شيء في كلها ايه كل ايه أصحاب الدورة تصحح التلاوة يعني الحمد لله رب العالمين ذلك فضل من الله ماشي نبدأ بسم الله احنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا الصفات عندنا الصفات لها ضد وصفات ليس لها ضد هناخد بس على السريع بس ايه رابع معي بس الايه ال عشان نقدر نشوف احنا محصلنا لكين الصفات لها ضد بلا يعني هنيه هنيه هنيه هني اه طيب مش صفات لها ضد وانا في صفات لها ضد الصفات ايه انا معيش اللذر مش عافة مش شغال ليه طيب صفات ااا صفات ايه لها ضد ليس ايه لها ضد كنا توقفنا عن أول لأول نبحث معنا حنا الصفات اللي لها ضد يعني الصفة وعكسه الصفة وعكسه والصفات ليس لا ضد هي صفة مخربة لوحده زي الصغير الصفات اللي لها التي لها, لها ضد إنهم ايه عشر صفات ولحثتني صفة البينية هيبقى ايه حداشر ايه الصفة. الصفات التي لها ضد الجهر وعكسه الهمس الرخاو وعكسها الشدة وبينها التوسط التوسيط أو البينية فهذا الخطأ لك يعني هي الرخاو هي هي مفروض الشدة وعكسها يعني مفروض الشدة وعكسها إيه الشدة أو الرخاو الشدة عكسها الرخاو طب البينية يعني نعدي الصفتين ولا ثلاثة هما الصفتين ولكن بينهم حروف إيه لينية اللي حروف لين عمر أظن إحنا كنا توقفنا عندها طب حروف لين عمر هي إيه بينية إحنا قمنا تفاني نحن إيه إن حروف الشدة أجت وتنبكت والباقي يقول حروف الرخاو ولكن واجد واجدوا الخمس حروف لها اللين عمر بين الشدة وبين الرخاو بين الشدة وبين الرخاو أظن إحنا إيه؟ أو فين هذا النقطة أهل مرة لفاك فأصبحت بينية فهي جزء من الشدة وفهي جزء من, من الرخاو بعد كده إيه؟ صفة الإيه؟ الاستفال ويستعلاء وصفة الإنفتاح والإطباق وصفة الإسماط وإذلاء بالصفات التي ليس لها ضد احنا اتفقنا المرة اللي فاتت احنا طبعا ايه اولا ايه صفاتها من الدليل بتاعنا ده من 20 بالدليل صفاتها ليه احنا ماشيين بالدليل ايه ايه كتير جدا بيشرح التحفه اللي بيشرح التحفه لوحدها ويشرح التجود لوحدها حبيت ان انا ايه اجيب لكم الدليل عشان تبقى عارفة ان تستخرجي الدليل ممكن تكون تحفظي الايه تحفه صم والطلبه بتاعت حفظنا ولكن انت ما الدليل فين دليل اهو الدليل لو معاكي الشريحه ومعاكي الدليل بتاعه صفاته جهر ورخو مستفل, الصفات مستفل منفتح نصف نقطه قل يبقى صفاتها صفاتها جهر جهر ورخو مستفل منفتح نصف نقطه قل وضد قل ده هيبتدي يجيب لك العكس قلت احنا هنا ايه مش ايه في شرح الجذرين طيب الصفات التي, الصفات التي ليس لها ضد الصوت التي ليس لها ضد هي بمفردها هي بمفردها قلنا طبعا الصفير القلقلة اللين للحراف التكرير التفشي الاستطال الخفاء والغنى معانا صفة الخفاء ومعانا صفة الغنى ولكن مش موجودين في الجزرية خلي بال معانا صفة الخفاء وصفة الغنى ولكن مش موجودين في الجزري برضى من نصر الله هنقعي هنشر لهم بإذن الله دي بالنسبة لايه دي بالنسبه للشكل العام بتاع ايه الصفات ايه الصفات اللي احنا, احنا خدنا طيب بدأنا قلنا اول حاجه عندنا بالنسبة لأول صفة من الصفات الاله التي التي لها ضد خدنا الجه وقلنا عايز ايه او ضده الهمس صفات الايه اللي مهمسه لان هي الاقل ايه هي الصفات المهموسة فحصا شخص سكت تمام فحسوا فحسوا شخص سكت باقل الحروف قلنا مجهور جهر فاجا يبقى أنا عندي إيه حروف نجاعة تنقسم إلى قسمين من حيث جريان النفس النفس والحباس النفس وعرفنا الجهر وعرفنا الهمس وقلنا إن سبة الجهر والهمس هي متعلقة بالنفس بجريانه وحباس. طيب الحروف العربية بقى من إيه من من من حيث مرور الإيه الصوت من حيث إيه مخرة الصوت إيه؟ تنقسم إلى شديدة ورخو شديدة ورخو. الشديدة جزء قطن بكت الرخوة اللي هي باقي الحروف العربية المجهّئي. طيب ولكن في في في الحروف اللي هي الرخوة فيها خمس حروف قلنا إنهم مفرون جزء شديد وجزء رخو. فأصبحت هي البينية أو الصفاء اللي فائتة وصل. يبقى شديدة عكسها رخو. سألتني واسكت لا أقول إن الرخوة دي هي جزء زين عمر بينية. لكن الشديدة اللي هي اجد قطن دكت هي هروف شدة حروف الين عمر حروف بيمية باقر حروف اصبعت حروف ايه رخوة تمام؟ اظن ان احنا كنا توقفنا هنا اه وبعدين احنا جاءنا قلنا ايه ان الحروف الشديدة هي هي اجد قطن دكت في منها مجهوره فيها مهموس المجهورة اللي هي حروف قط بجد والهمزة بعد كده ايه الحروف اللي هي مهموسة الكاف و التاء. تمام بدي عشان نربط بين اللي إيه صفة الجهر والهمس وصفة الشدة والرخاء. تمام يبقى حروف حروف الشدة أجد قطنة تنقسم قسم حروف مجهورة وحروف مهموسة. قط جد ومعهم من همسة دي حروف ايه مجهور. طيب بالحروف المهموسة الكاف والتاء يبقى كاف والتاء فيها شدة ولكن فيها همس. طب قط بجد والهمزه فشده وايه وجهر لما كان فيها شده حرف قط بجد فشده ووجهر الاثنين جت من ايه لو حفص الصوت وحفص النفس جاء فيها ايه القلقله اللي احنا يمكن ايه نوصل لها اليوم تمام أما الكاف والتاء اتكلمنا كتير وقلنا فيها ايه شده وعشان اتخلص من الشده اجيب الهمس يبقى الاصل في الكاف والتاء ليس في الهمس ولكن الاصل فيها الشده اا أك, اك اك ات يبقى انا براها ايه وراع شدة بتاء وبتا. طيب دي بالنسبة للحروف الـ النحات الـ الليا الشديدة والشديدة والمه والمجرور خلصناهم. وكان المفروض اليوم حنبتدي نشافنا ب إحنا بدأنا في الحروف المستعارة. خلاص مش فاكرين احنا كنا توقفنا في المرة اللي فاتت. أظن إحنا كنا توقفنا هنا. يعني اليوم يوم انمال ايه الحروف ايه الاستعلاء بالاستعلاء اللي هو ايه اولا نعرف الأول هو ايه حروف هي حروف الاستعلاء و ايه حروف الاستفال بعد كده نعرف ابتدي ناخد التعريفات بتاعتها حروف المست المستعليه او المستهله في قصه ض ط ظ دي حروف الحروف داخل حروف حروف أو او حروف مراققه اللي احنا بنقول عليها المستعليه هي الحروف المفخمة والحروف اللي هي المراققه اللي هي المستفال طيب إيه موضوع الحروف المفخمة قبل ما ننتقل للشرح اللي بعده ناقشنا الحروف ال الحروف المستعلية حروف بتأتي مستعالية جاي من علو اللسان مستعالية الحرف المستعلي تأتي من علو اللسان طيب إيه أصل الحروف المستعالية ليش معنى هذه الحروف هي حروف مستعلي خصا ضقن قز الحروف دي طبعا دي ايه, ايه اخذت ايه من ايه من ايه من لغة العرب كانت العرب انحنا عندكم هذه الحروف يعني بي بي بينطقهم هذه الحروف لاعلى لاعلى شكل اللسان لاعلى شكل تقول في الفم لاعلى يعني مثلا خا خا خلاتنا اقول مثلا, مثلاً عندي من ايه ايه جا خا جا تلاقي الجيم جا ايه الفم مستفى لتحت لكن غ الفم مستعلي لاعلى ايه منفعول فوق يبقى كده يبقى من هنا ايه استعلا طب الصاد ص ص خلاص نقول ايه سا سا الفك مستفل لكن صاد الفم ايه مستعلي والحرف ايه شكل الهواء فيه وشكل اللسان مستعلي لأعلى تمام برضو عندك الضاد ض خلاص نقول ده ده حرف مرفق تحت الفم ايه مستفل لتحت لكن الضاد مستعلي لأعلى, لأعلى. ق ق ق ق كل دين وق كل دح حروف لسان بيكون مستعل مستعل إقفه يبقى عندنا هنا الحروف المستعلية ما مستعلية المستعلة اللي لسان و تزول في الفن مرتعال الهواء نفسه في الفن بها طيب أنا بنقسم تقسم الحروف إلى العربية إلى حروف مستعلية وحروف مستف مستعلية اللي هي الحروف المفخمة مستفليا الحروف المرفقة طيب ايه يتصاعد الصوت الأعلى ص صا... هاه مول سا يبقى الصوت عند إيه يكون ايه لاعلى الحنك الحنك الاعلى ده بالمستفله ف سا... الصوت لا لي ايه لا تصاعد سا... ف يا واخد راحته ثلاث مقاطع ص ق مول صا... قا... كا خدت بالكم يعني إيه ليه... ليه قلنا ليه دي الصوت عند بها في الحنة الاعلى او السالق اللسان صنّج، تمام؟ طيب نشوف زعلة شريحة على اللوحة اللي هي ايه اللي اللي اللي تصاعد الصوت بحرف الاعلى نعم. ادي شكل ايه شكل ايه اللسان وشكل الحنة من الداخل وشكل الصوت ووو طالع أهم حاجة شكل اللسان شنو قالها يجيب ال ايه الصوت بالسالق لأنه اللسان هو ايه نجيب صوت والسالق اللسان تصاعد الصوت بحرف مستهل أداشت لسان مستهل مستهل ال إيه فوق للحنات الأعلى أما هنا مثلا قا قا الفم إيه بيستاهل ال ال الأعلى اللي صقف الحنك أما هنا فا نحرف المستهل كا كا ال إيه الهواء إيه نازل لتحت المستهل خلاف يعني شوفون الأسم حب هو ال هو ال شوفين النظر عنده مشغّل أخرجوا دخل تاني ش الأخوات يقوم تبعين معايا؟ لا اللي الشرح اللي فاتت الأول يبقى شكل المس شكل الهواء في الحرف المستعلي شكل الهواء في الحرف المستعالي يكون لأعلى الفن الفم المستعالي الف اللسان المستعالي والهوا نفسه يتصاعد إلى أعلى الفم أما مع الحرف المرقق أو المستفل يتصاعد إلى الحرف ين ينحدر الصوت إلى ايه في في منفخم او ينحدر الصوت ايه, إيه بحرف ايه المستفل زي ك د ثلاث مول ايه با ب با د فرق بين ق وك أو فرق بين خ خ وعندنا حرف تاني مثلا جا اي حرف مستعلح حط جنبيه حرف مراقب شوف شكل الايه لسان وشكل تصاعد الهواء في اللسان او شكل تصاعد الصوت أحسن الصوت بل... بل... ب... ب... اللي بيتجمعه مع الحرف المستعرض المفخم بتصاعد له مع الحرف مع الحرف المرقق ينحدر الصوت إيه إلى أسفل طبعا تألف فيه إيه من دل... الفك إلى أسفل خلاص ماذا فيه إيه؟ في الحرف المستعرض إيه في علوه في الفك طلع يبقى قا قا مل... كا... كا... تكون إيه الصوت وصلك طيب ببالنسبة للحرف الـ إيه تصنع الصوت بحرف نصه. طب نعرف عن إيه الاستعلاء وعن إيه الاستيفال في اللغة في الاصطلاح عشان إيه يوضح المعنى أدق. إيه هو معنى الاستعلاء؟ الاستعلاء هو التفصيل. ننسى إنه الوادي الاستعلاء هو التفصيل. لغة أول اللغة يعني العلو استهلاء مستالي ارتفاع علو وارتفاع في علو وارتفاع وسم في ايه شق من العظمة طب نفس الصلاح ده صلاح في المتجويد يعني إحنا العلو وارتفاع ده ما التجويد بنقول عليه هو ارتفاع جزء كبير من اللسان جزء كبير من اللسان لأن في ايه في حاجة نصفهم نقول ايه ارتفاع لسان كله ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى حنات الأعلى عند النطقي باغلب حروفي الى الحنك الاعلى لو جربناها مع بعض بكل الحروف كده المفخمة تلاقي بسنك لازم يطلع الفوق طب لو ما مطلنش الفوق يبقى انت مستفلة فيه بتجيبه دا دا دا لازم بسنك يكون مستعل طب لو لو مستعلتيش تطلع دا دا طب عندي شيء ودي شيء صا صا خزم قول سا دي, دي, دي حاجة ودي حاجة لو انت ايه ضبط المخرج ايه جيدا و ايه قدرت تحط لها ايه الصفة كمان يباقي ايه تجيرت ميزين السن والصاد من مخرج واحد زي ما إحنا خدنا بقى لكي تبقى اللي بيفرق بينهم اللي بيفرق بينهم الصفة على هذا الحرف تركيبة الصفة على هذا الحرف عندك الدال والطاء اثنين مخرج واحد طاء داء الفرق إيه شكل السنة الفرق معاك شكل, طب شكل فرق في الاستعلاء الاستعلاء طيب حروف سبع جماع ابن جذري في قوله إيه خص ضطن صباحوا، تمام؟ طب سمية مستعالية ليه؟ ليه ليه سمي بهذا الاسم؟ ليه صوتها هم من جات الألو وكل ما حالة فعل في, في هواء مستعلي. الاسم طالع من إيه؟ من إيه؟ من معنى؟ طيب الكلام ده فيم في جذرية وسبع علو خص ضغط ص حصر. طبعا حصر دي مش من ضمن ال الحروف. ولكن هي محصورة في هذه الايه الفراغ طيب دي بالنسبه لل المعنى لغه اصطلاحا نسبه التسويق والدليل بتاعي من الجزائر طيب درجات الاستعلاء حروف من حاجه درجه الاستعلاء ان اقوى استعلاء وليست مراتب الاستعلاء خلي بالكوا في فرق مش بنطلع مش هزين نقول مراتب الاستعلاء دلوقتي لان ده ايه ده المبحث الهيب اللي هيبقى لوحده ولكن درجة الحرف من حاس درجة الاستغلاق ام حرف اقوى الغين ولا الطاء الضاد ولا الضاء الخاء ولا الغين عندي الحروف دي يا طرى ايه الاقوى طيب انت يا جديد الاول هناخد من ايه من تحت من الادنى واحنا طلعين للأعلى هناخد من الادنى واحنا طلعين للأعلى عندي الغين والخاء ده اول مرتب وبعدين يليهم القاف أقوى منهم وبعدين الضاد والضاء في مرتبة واحد الصاد والضاد والظاء في مرتبة واحد وبعدين تأتي الطاء دي دي تعتبر أقوى أو إيه أعلى درجات الثلاث في الحروف إذا أعلى حرف في الحروف المستعيرة هي الطاء تليهم الصاد والضاد والضاء تليهم القاف تليهم الخاء والغين طبعا إيه أكيد في كل إيه واحدة لإن كل واحدة الطاء مثلاً مترتب إيه المخرج بتاعها ومتركب معها بقية الحروف بقية الصفات اللي جعلت منها اقوى الحروف الاستعلاء. كذلك الصاد والضاد والضاء متركب معهم المخرج متاعهم الى جانب طبعا بعض الصفات اللي ترتيبت معهم. افتقدتها القاء القأ والغين والخاء افتقدت ايه ايه ايه اشياء في الايه ثم صبت. تمام طيب التفخيم ناخد كمان شريحة نوضح فيها شكل التفخيم نفسه نقول قلنا شكل إيه الهواء هو متصعد ومفخم وشكل اخر شكل الصوت وشكل إيه الصوت هو هو فيه حرف مستالي وشكل الصوت وفي حرف مستثني فبإشي ال الاستعلاء نفسه بأي نهاية الاستعلاء في اللسان إذا أنا بالحرف أنا عمليك استعلي باللسان قال زود الاستعلاء ففين هتقدر تجيب منين الاستعلاء ده أولا الشك الاستعلاء يأتي من أقصى أقصى الإيه أقصى اللسان أقصى لسان هنا هنا قبل ايه عندي منطقه اللهاه هنا يبتدي إيه؟ علو اللسان هنا يبتدي علو اللسان طيب ناخد الأول استعلاء اللي هو التضخيم لغه هو الطنط الاصطلاح هو سم يعتري الحرف تغليظ بتضخمي الحرف تغليظ فيمتلئ الفم بايه بالحرف ليه لا خلي خلي الفم ملن ده والله خلي الايه الفم كده كل الهواء اللي جواه ين اللي بقى ايه الحرف يبقى تخين غليظ غلظ الحرف طيب فينتلي الفم بصدى بصدى ايه الحرف وذلك ايه لتضييق الحلقي زي ما انتم شايفين كده وتصعد الصوت الى الى اعلى الحنك الايه الاعلى الى الى الى اعلى قبه الحنك والتصفير طبعا ايه مرتبط بالحلق التصفير ما هو الا ايه الثلث وضحت يبقى دي شكل اللسان بشكل لسان مع الحرف المفخم لو احنا ركبنا التوخيم او الاستعلاء مع اي حرف على حسب المخرج يعني القاف هتقول ايه قا قا يبقى ايام ايه تلاقيين المخرج مع استعلاء لسان وطبعا انحصار الصوت في اعلى ايه في اعلى الفك او في اعلى إيه؟ قبة الحنك طا تب مع الطا طبعا مع ايه اللسان كله لازق في سقف الحنك ليه هو ايه الطا ايه الطاء مهي من طرف اللسان وانت هتعملي طبعا هنعرف بعد كن يوهي الطاق حرف مستعى لمطبخ هتدوق الثاني في سقف الحال اما اقول الطاق يبقى كده فرقة ارض الطاق اقوى تصحيما من القاف اللي اجد فيها تركب على صفة الاستعلاق صفة تانية اللي هي صفة الايه الاطبع طيب لو انا جبت القاف هو ده القاف مثلا مثل. لو انا جبت القاف بالحركات الثلاثة بتاعتها ازاي بقى شكل اللسان فيها؟ عشان تيجي متخيله القاف مفتوحه ومضمومه ومكسوره لما مفتوحه قا طبعا ايه لما مفتحه عشان ايه تجيب الايه اللي فتحه الفم من اجل ايه الفتح القاف المفتوح طه لسان من اقصى اللسان مع استعلى ما طبعا ضبط المخرج طب مع المضمومه انت برده بتستعلى باقصى مع ضبط المخرج ولكن مع ضم الايه الشفتين قو قو طيب. ده المضموم يبقى انا الجديد اللي عندي هنا شكل الشفتين مع كل ايه حركه مع الفتح ايه بتفتح الف... الفك الفك بحركه فتحه مناسبه لا تقولها قوم زي ما بنسمع غلطي او فخمين وتقول ايه قوم وتفخم الالف قوي فتشوهك او تقول ط كده ضيعت الالف ولكن نقول ايه العفها من فتحة يبقى كده ايه ضيعتها لا العفها فتحه مناسبه قا قا الخطا الايه ق ق إيه, ايه ده ده انا بفكر تقول لي طب ده ده كده انت زودتي لا نضبط نظبط الايه الزمن بتاع الايه الحركه ونظبط شكل الايه الفتحه واحنا المستخرج الحركه تمام او نقول ط ط ايه ده انت خليتي الحرف اللي انت انلتي الفتح لكن ايه قا ط طيب انا عايزه حد يقول لي طريقة أضبط لها الحرف ده إزاي أقدر أضبط الفتحة أوزن ميزانها بالضبط وشكل ثم يكون إزاي وشكل الفت يبقى المقاس من هول مظلوم حد يقدر يقول لي إزاي أضبط الفتحة بالضبط حين وصلنا عند النقطة دي النقطة دي إزاي أضبط الفتحة ما قويش إيه قو ولا قو إزاي أقول قا قا لازم طريقة طريقة وصلنا هنا وصفا ايه هذا النطق ازاي طبعا ما حدش هيجاوب كلكم مش هتدوها الاجابه اللي أنا أنا ممكن أفتح أنا ممكن أزود؟ هتقولها لك بفتح اول أو ما عشان افخم الحرف واديه حقه في الفتره اقول لا, لا ما تفتحيش اه تقول ق الحرف ازاي الحرف زي ما انا عايزاها إزاي هت إسه؟ إزاي تدي لها قاعدة إزاي تمشي عليه؟ ازاي يفتح من الداخل وتصاعد؟ تديني قاعدة اقولها للإيه للطلبة اللي معي هي تمشي عليه الصوت. طب عشان, الوقت عشان أنا من هيك شو الوقت انا متخاف من النت عندي لا أضبط ذلك الا بالمشاهفة. لا أضبط ذلك الا بالمشاهفة. إنسى كل اللي هي إنت عم تقولي ده كلها اجتهادات. كل ده اجتهادات. لا يضبط ذلك إلا بالمشافهة لابد إن أنت كنت رأي وحد يسمع. لازم أذن أخرى هي الصح لك إلا إذا انت كنت أصلاً معلمة وبتلقط الخطأ بتاعك تمام؟ يبقى رجعنا لنقطة إيه؟ نقطة المشافهة تمام؟ يبقى لازم حضرتك تعادي تحت إذن المعلمة. تضبط لك المخرج صح تقضي تجربة معها تقول لك لأ افتحي شوية لا انزلي شوية لا ما تفتحيش قوي وتوركت طعم الحرف اللي انت انت اللعام شوة وانت كذلك انت اليوم طالبة بكرة تجوا معلمة ازاي تعاضي وتستكيني كده للطلبة وتضبط الحرف ودي اوزنك للحرف عشان ايه يضبط ايه صحيح هما تقولي المضناء تقول ايه قو طب هتقضي احرقتها لا ضم ايه تقول قو يعمل اخاف القا ده لافتشه تقول لا ق وجابت لي حته فتحه على حته ضمه بنقول لها ايه حركه مجهول قال لي ق يقول ضمت ولا فتحتي لا ضمت ولا فتحتي لا الفرق الضم شويه تقول يقول تخني الحرف تحسي ان انت ايه جواها فتبدا تقوله تقول لها تقول لها تمشي عليها لا تقولها لا لا افتحي شويه لحد ما توصل للحرف اللي انت نطقت على على شيختك او مع او شيختك لا بس هو ب خامزه عليه يقول ق ق كذلك الكس الكس برضه لا بد من ايه شكل اللسان كله مستعلي كل شكل اللسان مستعلي ان حرف مفخم حرفه مستعلي ولكن ايه الحرف الايه القاف المنكسره بتاتي باستفال ايه الفك الاسفل مكسر الفك الأسفل لأن الالتاص ده ما هي إلا نصف هي طي. طب نقرأ الثلاث ايه الثلاث حروف بثلاث حركات ق ق ق ابوتم ازاي يا شيخه؟ ولا حل ثاني؟ بتمتم بالمشافهة مفيش حل ثاني اكتر من ايه؟ المشفهه ولكن ده كله كلام نظري عشان مثلا انتوا مثلا قاعده بتكره معايا قلت لا اعملي افتحي فم بتعملي خلي سانك استعلم عن تيح المنطقة الفلانية انت فاكرة الشكل انه وردهولك ووريتك اني استعلم لي فان منين وشكل الشفتين بتبقى ازاي بس بتتذكري بس ايه نقط كده بتمشي عليها ولكن هي اذن المعلامة بتاعتك او اذن شيختك او شيخك هو ده اللي بتضبط الحرف ولا خلاف ذلك ولا خلاف ذلك ولو لان ربي رب العالمين يعني يعني اتمنى علي بشيخي هو ضبط معي حروف حتى الان ما كنت قدرت اوصل لأي صحة من الحروف لان هو الشيخ او الشيخ هما دول اللي بيثبتلك الحرف طبعا استجابتك للتصحيح والتوفيق من الله عز وجل طيب ده بالنسبة لحرف المفخم مضمون او مفتوح او مكسور ويعرف من شكله انت لا تخنوئي ولا تستحق قوي ولا تضم قوي ولا تحركيب حركة على حركة ولا خلاف ذال طيب ده بالنسبة لحرف المفخم مع حركات الثلاث ساب بالنسبة للحرف ذا المرافق بقى. ملوش أي كلام؟ سؤال من أخوات نعم, فضل. فضل نعم، هل الأذن لوحدها تكفي دون النظر لفم مش... للفم شيختي أكيد. اكيد بدليل إن من إن تعلمت مع, مع, إن مع, مع, مع شيخي من ورث السطار. دليل منا يعني تعرف تضرب الشخصية تعلمت مع شيخي من ورث السطار. قرأت مع كل المشايخ. قرأت معهم بدون ووو حائس. سواء حائس خشب أو حائس سطار. تضربت إزاي وانضربت إزاي بال بالأوزن. الشيخ ي ي يشرح شكل الفم وعلى أننا تخيف. شوي لما تبي مع شيختك خلف ما مع مع شيخي. ده حاج الحاجة التانية إحنا منتواصل مع بعض إحنا منتواصل مع بعض على النت ما فيش واحدة فيكم سواء في الأخوات المشفات أو الأخوات الطالبات اللي شفوني ولا نشوفتوهم إذا بقدر ضبط معهم أو لا لا عادي تاني تبجربي تضل مشوية تفك شوي يبقى إيه يبي بفعل نوع من الصعوبة شوية ولكن ما لا يترك كله لا يترك تمام إحنا مش قادرين نتواصل أكتر من كده خلاص مش هنسير خلاص مش هن إيه مش هنسير يبقى مره واحدة تقولك لا أنت لازم تبقى عاد عدمة علشان نشوف شكل الإيه شفتك وشكل الفم وشكل حفوة خارج لا لازم تكوني معلمة برضو عندها نوع من من طرق التوصيل طرق التواصل ممكن تكون عاد مع شخص بتاعتك أو كده بس أنت مش قادر توصل لي شيء تمام فهي في في الأزل مع الوصف الصحيح مع الوصف الصحيح يمكن ممكن تكون سمع حرف بس انت مش قادر تقولها هي تعمل هي الغلط في ما تقولك انا انا انا حاسم ان فينا حاجة غلط لا مش هو ده شكل الايه طعم الحرف اللي انا عرفها بس انت مش عاربة تصليح حلها انا مش كل واحدة تقول ايه طعم تتعلم ماشي؟ يبتبقى الضره ايه الضر كله على ايه الشيخة او الايه الشيخ تمام؟ كلنا بنتعلم من مشيخنا من وراء حائل ما بنعودش ايه قل ايه اللي بديننا استارة او حائل خشب طب زي منتعلم تمام؟ طيب آه... في احنا قلنا نشوف بقى ايه الاستفال بالنسبه للاستفال الاستفال هو ايه طقي اظن سهل الاستفال سهل الاستفال هو عكس الايه الاستلال طب الاستفال يعني إيه؟ انخفاض يعني انزلي طاقتك تحت شويه غير ما اني واخد بالك ما هو شكلك استفل بفك ده عشان سرعه يقول لك ايه انزلي بفكك تحت شويه لا انزلي لسه بفك كمان انزلي بفكك تحت شويه طب ايه هو اللي في ده في اللغه اللي هو انخفاض باستلاح هو محور يعتري بيجي على الحرف للحرف الحرف بيجي الحرف ايه منحور لا لا خلاف ما نيجي نقول ايه اللام لغلاصة نشر ايه أصلا لا اعطي ايه اعرب مساء اللهم اللهم الله ادي اللام مغلط تخين تمام خلاف ما ايه قولي اللهم قولي اللهم الله خلاف ايه قول لله خلاص وضحت يبقى هو من حول يعترى ايه الحرف معنى التفخيم مستحق للاستعلاء او نفس المعنى التفخيم هو للاستعلاء تمام الجماعة جماعه اللي اخد في الزمن مذاكرينه جاي مذاكرين اللي ده ما بحبش الطلبه اللي بيذكروا من يعني أمرامي ظبط الدنيا معايا شويه يا إسراء بيرك فهم يا رب. طيب، وبعدين الآن سنعطيكوا الأسئلة بقى. يبقى الاصطلاح في الاستعلاء هو نحوول يعتري ترى الحر. فلا يمتلئ الفهم بصدى. وزم زملاء في القرآن كده داقرب نساء. إلا من نقرأ أو اللام من العذارين نقرأها. يجعلكم يجعلكم. لم إيه ضعيفة خان نحوول. إختلف مثلا مغلظة الصلاة. الصلاة برضو زي الراء مثلا الرحمن الرا الرا لازم على طاقه ال بيلو ال هنا ايه ل لام طلع الفم ايه بها وذلك ايه لعدم تضييق ايه لا لا يسألهم عمران ده انت عارف انا بحب بحب ان انا اشغلهم بس عشان انا مش معاهم في الغرفة هو فيهم يا يا رب انا بحب اشغل اخواتي اللي في الزو طيب ده هم ان شاء الله هم اللي حطنا الـ الـ الـ الاسئلة بإذن الله قريبا تلاه هم اللي بيحطوا الاسئلة طيب نروح بقلي الاستعارف بتاعنا عشان ما يتوش من احنا من نعرف الاستفال هو نحول يعتري الحرفي فلا يمتلئ الفم بصداء وذلك لعدم تضييق الحلق وعدم تصاعد طبعا الصوت الحرفي الى قطبة الحنكتر هو عكس الايه الاستعلاق او عكس الايه التفقن طيب والترخق ايه المستحق الاستفال برضه يعني ايه الترخق مستحق الاستفال انت بتقولي ان حرفكم رخق وحاوس مستفل تمام هو حرف مستفل حروفه اربعه اللي ما اللي هم بقيه الحروف الايه اللي بقيت حروف التثقيل من اخر ايه جاء بعد حرف ايه المستفل طيب برضو عايزين نشوف شكل الستاندر عشان لو واحده اقول لك ايه استفل بنساه نخلي الايه الارسطي يجي مستفل كده ما تخليش يطلع لفوق تبقي وتقولي لها ايه مع الكث مثلا الاستفال ثاني هو نحول يعتر الحرف فلا يمتلئ أو فلا يمتلئ الفم بصوت وذلك عدم تضيق الحلق مفتوح من هنا تمام ل لعدم تضيق الحلق لأنه السن مش مستالي السن مبق مستالي من عند اللي هو هنا عشان يفخم الحرف كذا الحلق هنا ضيق جدا تمام وعدم تصاعد الصوت إلى قبة العادة بعهده هو إيه بتصاعد الصوت خارج إلى من الحرف كذا إلى إيه إلى إيه؟ خارج الفم والتركيب باستحق الايه استفال طب نجرب كاف مثلا كا كي كو ك الحرف ضعيف مفيش فيه اي شيء طبعا نتكلم عن ايه التفصيل والتركيب ك كي كو خلاص ما نقول ايه قا ايه كنا نقول ايه قا قي كو طبعا كل حرف ونفتحها مكسور لها مراتب في التفصيل مش هنتكلم عليها اليوم ان شاء الله عشان ما توفوش تمام؟ يبقى نقول ك كي كو الحرفين حول خلاص بقول ايه قا قو طي طب نجيب حرفين تنين عفصة بعض الضاد والدال ضي ضو طب نجيب الدال وهو مراققة دا دي دو في الفرق بين ايه بين الحرف ده والحرف ده الاثنين من المخرج واحد ولكن ده بي ايه بيختلف بين ايه في, في الصفر تمام؟ طيب دي الصفة الاستعلاء والصفة الاستفاق في صفة بعدوم على طول هي صفة الاضاء، صفة الاضاء، ولكن هي انحصار بنجد بنجد هي خاصة بالحصار الصد بدل بين, بين لسان وبنيل الحنك الاعلى، بنيل لسان وبنيل حنك الاعلى. في عندي ب بأشمل بأشمل اللي هي حروف المطبقة والحروف المنفتحة، الحروف المطبقة اللي هي إيه صاد والضاد والضاء والضاء. بقية الحروف منتش لما بقيه الحروف كانت هو نفس الايه مضاد والصاد والطاء والصاد ما هي ساخدنا في الاستعلاء ما هي ساخدنا في ايه في الاستعلاء طب ايه الفرق ان انا عندي حروف كل حرف مطبق مستعلي وليس العكس حد يكتب الكلام ده كده ونشمله نوضحه مع بعض كل حرف مطبق مستن وليس العكس ما اقدرش اقول ان كل حرف النستالي مطبق حرف استايل ايه نستايل هنا خص ضغط تنقض طيب فيهم ايه الاربع حروف دول الصاد والضاد والطاء والظاء لكن الصاد والضاد والطاء والظاء هم اصوات كمان يعني خلاف انهم فوق علو اللسان الى الاعلى الحنك الاعلى مش الضياله لا ده تعمل شكل اللسان بيكون ايه ملصق في إيه في سقف الايه الحنك حرف مطبخ يعني لسان ايه يستعلي دي اعلى ما يمكن مع الصاد والضاد والطاء والظاء اما اقول صا خلاف ما اقول طاء ص لسان ايه في مالي الايه المالي الفم ولسان اقرب ايه لل للقب او لقاء للحنك لاعلى الطاء طا ضا ضا خلاف ما اقول غا خلاف ما اقول طاء قا خا قاف في الثلاث ولكن لين سهناك اطباق يبقى الحروف اللي هي المطبقة هي مطبقة ومستعلية لكن الحروف المستعلية حروف المستعلية ما أقدرش أقول عليها كلها ايه مطبق تمام يبقى كل الحرف مطبق هو حرف مستعلي ولاين سه العكس طيب بقية الحروف منفتح منفتح يعني يعني فيها ايه يعني فاء انتتاح بدهم بقية الحروف ال ايه المستعلية طيب نأخذ معنى الاضباط ومعنى في اللغة الاصطلاح ونأخذ إيه ال الدليل من الجذرية علشان يبقى إحنا إيه خلصنا إيه ال طيب الاضاق لغة هو الإرساق نقولك ال ال لا عميل إض كمان بالسانيك فوق عميل إلز لسانك في سقف الحنك يبقى الاضاق هو عبارة عن الإرساق حرف مطبق يعني إيه مم لسانك السانيك في سقف الحنك يبقى هو حرف ايه مستعلي مطبخ ده مش مستعلي وبس لا ده مستعلي ومطبخ كمان طب الاصطراح الضغط اللسان على الحنك الاعلى عند النطق بحروفه اللي هي الاية المعروفة بحيث ينحصر الصوت بينه خلاص ما فيش مكان نتقول لك يا طا طا ما فيش مفيص بين, ال بين اللسانك ما فيش اي مخرج كل اللسانك لازق تسأت الحنك طبعا بيبقى ايه اقوى طبعا نعطى لقال اللسان بيبقى تقريبا كله بتأملصق وبعدين إيه الضاء والصاد والضاء. حروفه قلنا لسه إلين هالوقت وصاد الضاد والضاء إيه ضاء حروف الصاد والضاد والضاء والضاء إلا أنهنك تفاوت بين حروف الضاء أقوىها بآيه في ب في إيه يقدر الضاضي الضاد يليها الصاد إيه؟ يليها إيه الضاء. طيب الدليل بتاعي وصاد ضاد مطبقة. إذا تعرف تجيب الدليل إزاي والصاد ضاد والظاء مطبقة. طيب إحنا ساينين هي إيه بتختلف شكل البعض يعني أو أعلى أعلى أعلى حرف الظاق اللي هو الطاء يليه الضاد يليه الصاد يليه إيه الظاء ودي ايه, إيه متوضحه عندكم يعني جزالة خيرا الدكتور مينسون مطحته على شريحة عشان ما تنزعج أبداً لأن لو جبت من الأعلى الطاء وبعدين الضاد وبعدين الصاد وبعدين الظاء. يبقى كل حرف مطبق هو مستقل وليس العكس فاحنا لما فهمنا الموضوع طيب بالنسبة للتفخيم ده بتصنفوا طاقه المفروض المفروض دي ده باب ايه بيناخد من الاستعلاء والاستفال من والانفتاح وندرس اللي هو باب ايه باب التفخيم والترقيق طبعا عندنا التفخيم والترقيق ايه مبني ثلاث ايه ثلاث عندنا الحروف اللي هي المفخمه وعندنا القول الواحد مبحث كبير وعندنا الحروف المفخمة قولاً واحدة اللي هي حروف ااا الحروف ال الاستالة وعندنا ما الحروف اللي معنا اليوم وعندنا طبعاً الحروف اللي هي ال ال المفخمة ومرققة في نفس الوقت يعني أي دائرة بين التفخم والترقق هم طبعا ثلاثة ايه حروف اللي هي إيه اللام اللام وإيه والألف والراء اللام طبعا لام اسم جلالة والالف تبع لما قبلها و الراء طبعاً ده ما إيه شو اللي وبقية الحروف إيه مستفحلة يبقى عند ثلاث حاجات فيه مفخم قولة واحدة اللي هي حرف مستفلا وعندي مفخم دائر من تفخيم الطرقيب وعند إيه مرقب قولة واحدة المبحث ده الواحد ومع بعض اثنين الحركات بعد درس اليوم مش اليوم طبعاً هناخد مرة جاية درس اثنين الحركات ودرس ايه تفخيم الطرقيب بكل ايه مجتملة. عشان ما حدش يقول ايه طافيني ايه ثاني المبحث ده لا انا مش هنا عشان ما عشان أنهي درس الصفات وبعدين اخد ايه الفوائد او, أو تتمات من هذا الدرس طيب ناخد بقى شكل الحرف اللي هو المطبخ وشكل الصوت شكل ازاي في الايه مع الايه مع السين وشكله ايه مع اللسان تمام الحرف المطبق من حيث انحصار الصوت الصوت مع حرف المطبخ ينحصل الصوت بحرف المطبق بين ايه اللسان اهو بين الحنك الأعلى. أم أم الهواء أو اللسان طبعًا الهواء شيء للصوت الصوت, الصوت يطلع إيه للأعلى. أم مع إني فاصل فيه صفير وفيه صفر إلا إنه الصوت إيه بينحصر بين بين, إيه؟ بين ال بين اللسان وبين الحنك الأعلى. عند إيه ثاني أم أم أم طبعًا الضو طبعًا شغل كتير. وعنده ايه طبعا ايه ايه لسه ايه الصد اص تمام يبقى ده شكل لسان مع خروفنا اربعة اللسان بتقى مستعلي مطبق شيفانا زي قريب جدا من سقف ايه من سقف الحنة وطبعا لو ضينا الطاقة هتلاقي ايه اللسان لازق في سقف ايه الحنة هنا والسوق منحصل بين بين بين اللسان وبين الحتة المتبقية من ايه سقف الحنة تمام ده بالنسبة للاطباق احنا انتفقنا الاطباق أكثر من الحرق طيب إحنا قلنا الإطباق الصاد والضاد والزاق وإيه؟ والصاد يبقى كان حرف أربعة بقية الحروف فانفتاح يعني إيه انفتاح؟ ضد الإطباق هو فتراق إيه يعني إيه اسم؟ لسان؟ لسان مش لابق التساق في الحال خلاص؟ الزوم كفر طيب ماشي؟ لحد كده هندقف عند المفتاح مفتح لحد الأخرة في الزمن يرجع تاني. يبقى أنا كده فهمت اللي في عندي الضاق و واستعلاء والستالاء. اللي مرتبطين مع بعض اللي هما الحروف المفصلة. صمة اللي خص ضاقت القز. خص ضاقت القز تنقسم لقسمين. قسم بنأخذ منه مستعلي مضاق اللي هي إيه الصاد والضاد والطاء والظاء. بقية الحروف بتبقى إيه مستالية. إحنا تفنن المستالية عن إيه نفخمة. لا يا أختي ال إيه أنت تقول أفخم أفخم الحروف التي تنتهي بالمد مثل ها وما وب أنا قلت ان المد في المد هتفخم ليه ليه هتفخميه ليه هتفخميه انت خدت إيه كلامي اللي قلته عشان عشان بقول إن الألف من حروف التفخيم أنا ما أقولش إيه من حروف التفخيم بقولك الحروف بالنسبة لتقسم الحروف من ناحية تفخم وتارجل إلى ثلاث أنواع انتبه بس عشان ما يحصلش نفس عند الاخوات الى ثلاث انواع ما يفخم قولا واحدا وهي حروف صد ض ط ظ حد يكتب بالكلام ده عشان اخاف انه يرجعش ايه يسرحوا مني ترتبط الحروف العربية من ناحيه التفخيم والترقيق الى ثلاث انواع ما يفخم قولا واحدا وهي حروف صد ض ط ظ ما هو داير بينا التفخيم والترقيق وله احوال وهم ثلاث اشياء اساس حروف الألف واللام اسم الجلاله والراء ولو احوالي. بقية الحروف ترقق قولاً واحداً. اما الاخت اللي بتسأل عندي مشكل وانت بتفخميها بتقولي ايه؟ بتفخمي الحروف اللي انت بتطرف عليها بمد. زي موسى بتفتحت انك قاله دا. صح؟ دا أنت بزودي أنت الواتي بزودي فتحة فم زيادة على الزوم. زال اللي كنت لسه بقوله بالوقتي. ازاي أبغى فتحة الفم؟ ما زودش الفتحة زيادة على الزوم؟ ما زودش زيادة على الزوم؟ أنت لو زودت الفتحة يعني مثلا إيه قليلة؟ انت بتقولها كده قليلة لا وتفتح أوي. أنت كده خل كده انت الفتحة بتاعتك أو إيه قليلة جميعه مدرس ساميه لا عا طب دي تيجي ازاي مش فافا متفقين ان الضبط ضبط, ضبط هذه حروف تأتي بالمشافاه بتاخد على الحرف بالتفقيم دي مشكله كبيره بتقابلكم ان اللي اللي ان تلاقي على كل حرف في اخر الف بالا بالضاد بتفخم بتفخمه حرف ايه طب انت بقى لو لو انت ايه هنقولك ما تفخموش الحرف لو انت ورشتي هنقولك لك ايه انت ليه بتقللي الحرف يعني هي هي كلمه خلينا مثلا في الهدى الهدى دفته عادي وسط طب لو انك فخمته قال الهدى تا عملت ايه قللت ورشتي قولوها بقى قللتيه تمام لا لا تفخمني ولا ايه تقليل لا تقولي الهدا ولا قاله دا ولا ايه موات الحرف ازاي؟ لما شفحت لسه الا من شوية تمام؟ لاخرات تزوم دخلوا ولا لسه؟ مرامي؟ بس ما كتبتش لسه ما دخله ووضحة اختين يبقى ازاي تقدروا تضبطي الحرف اللي انت ققت عليه زي ما ودا وزي ما انت كاتبه كده الحروب دي تضبطها ازاي لابد من بالمشافة لازم حد يسمعك وحد يضلط معك هزي الحروب واضح؟ طيب رجعتوا ثمان يبقى احنا وصلنا عند ايه؟ عكس الاطباق قلنا عكس ايه؟ الانفتاح عكس الاطباق ايه؟ الانفتاح وانا الانفتاح هو ضد ايه؟ الاطباق ايه اللغة هو الانفتاح ايفترق انفتح إف إفترق ب بعد شيء عن شيء. طب استلهم هو تجاف اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج إيه الريح عند النطق بأغلب إيه حروفه بتفتحي ويدخل الصوت إيه من الفم برتجح. حروف طبعا بقية الحروف إيه بعد ما قاعدة متحوش حروف بتاعه الاضغط بقية حروف الهجاء. طب شكل اللسان زاي وشكل الصوت وأثناء الحرف إيه اللي فتح. أكيد هيتقل شكل هنا ناخد كده شكل الصوت في الحرف المستعلي الاخر المستعلي المستمل المستور المستنبر طيب الحرف المنفتح من حيث انها صار وستغلس المنفتح عموما بقى سواء سواء كان منفتح مستعلي او منفتح ايه مستف نرجع بقى ايه ندمج الصفاتين التنين مع بعض لو هو مستعلم ومنفتح زي قاف ق اه دي شفت هنا المخرب مع المستعلي الثاني عشان تفخمي ايه الحرف ق ق ق المخرج إيه مغلق عشان تبت إيه ضيقت ضيقت بأقصى لسان من عندي اللي عشان إيه ت الحرف طب شكل الصوت بيش شكل الصوت من حصر إيه ل لأعلى الفخ ق ق طب بالنسبة لحرف المستفل طبعا فين ايه هنا لإيه بس هي ولكن ده بس المخرج ال ك, ك... ك... ك وشكل الصوت إيه بينحرف إلى إيه إلى خارج الفم ولا يصعد إلى أعلى. يبقى ما لا الصوت بيصعد لا إلى أعلى يبقى الحرف إيه مفخم بيصعد إلى أسفل الحرف إيه مرق. تمام؟ طيب لو إحنا قرر نشوف كذا نعمل مقارنة بين الحرف المطبخ والمنفتح. أنا قلنا بين المنفتح منفتح مستعلم ومستف. خاطبلك صوتي اليوم طيب مقارنة بين المطبخ والمنفتح مقارنة بين ايه؟ بين شكل ايه بين ايه حصل الصوت طيب الحرف المستعلي المطبق حرف مستعلي ومطبق اثنين مع بعض الصوت ايه لساني ياخد شكل العلوي زي ما شايفينه طبعا القاف المخرج المقر الاقصى لسان المستعلي من اقصى لسان من أجل التفخيم والتغليظ اللسان المستعلي الهواء من الاستوك من بين اللسان وبين ايه قبه الحنك الأعلى تمام؟ وطبعا حرف المطبق يعني أغلب اللسان لازم في سقف الحنات إلا إيه مش إيه يعني أغلبه أغلب اللسان. طب الحرف المستعل بس بنقول عليه مستعل إيه مستعل منفتح. طب شكل اللسان شكل الصوت يصعد إلى أعلى ولكن فين في تحت في الإيه في الفم ولكن فين في الفم ولكن الصوت يصعد برضو إلى أعلى ولكن ليس بدرجة الحرف إيه المطبق. أما الحرف المستاف المنفتح لها بقية الحروف ايه زي كيف ك ك الصوت ينحصر الى ايه ويخرج من إيه؟ من الفم وده احنا شكل الايه الصوت ان بتدل على ايه انحصار الصوت في ايه الحرف المطبق والمنفتح وإيه الحرف المستعل والحرف المستعلن المطبق والحرف المستعلن المنفتح والحرف المستفل المنفتح تمام طيب حروف ال37 نلخص الكلام ده كله كده سريع حروف الاستعلاء اللي هذه قلنا عليها دي بتنقسم ايه مستعليه مطبقه ومستعليه منفخه نلخص الكلام ده حروف الاستعلاء السبعه حروف الثلاث سبعه تنقسم هندمج الايه الصفات مع بعض لو صفه ايه, إيه؟ الاستعلاء تمام مستعلية مطبقة ومستعلية مستعلية منبقة مستعلية منفتحة المستعلية المبقة لسالل الصاد والصاد والطاء والظاء مستعلية منفتحة الغين والخاء والطاء بقية الحروف منفتحة مستفلة منفتح بقية الحروف العربية لاي مستفلة منفتحة مرقة طيب والم... ايه؟ المستعلية والمؤ إيه مستعلية مبقة مستعلية من منفتحة نوثر منفتح من هالمرقة كلهم مفخمين ولكن بدرجات كلهم مفخمين ما في مشكله يا دكتوره يعني رب ربنا يبارك فيكي هو هو اعتبر ان صعب يعني الحمد لله للاصل يعني سبحان الله والله ربنا اللي وهب لنا السعد بتاعه المثل والله الحمد لله ربنا لنا يبقى المستعليه مطبقة ومستعليه منفتح القصنين دول انيفون مفخم انيفون مرقق بالايه احنا خلاص ان بنقرا لا ده كلهم مفخمين ولكن بايه؟ تغ... لكن ايه في درجات ازاي في درجات في اشد تفخيما تمام وفي اقل تفخيم اشد تفخيم اللي هو حروف المستعلي المطبقه اكيد اكيد ليه لان هي مستعليه ومطبقه كمان ومنفخه واللي بعدها على طول برده المفخمه الايه اللي هي مستعليه منفتح اللي هي الغين والخاء والقل. حروف الاستلاء المطبقة أشد تفصيلاً من حروف الاستعاليات إيه المن إيه المنفتحة زي إيه ضامر غالب يوم نقول ض خلف زي ما نقول غ لا في فرق وقو خلف ما نقول واقو في فرق بين إيه اللي تمام التعلمن كده إحنا إيه خل خ يعني دخلنا على آخر إيه آخر, اخر, اخر, اخر صف اللي هي صف الإزلاق والاصمغ صفة الاس... تمام. الصفة دي هي طبعا موجودة إيه موجودة معنا ولكن إذا هاج أي علاقة بالإيه بال... بالصوت والأداء يعني مش وانت كده حد بقرأ في الحرف حد يعني مثلا اخته بتكره لا الصفر ما جايش لا لا لا الاسباق ده مش عاجبني لا زاودت قوقلها شوية صح؟ لا لا افتاها لا ده استعلي شوية لا انزلي بالفتك شوية ده كله بنعم نزبط فيه بنوزن معها الحرف صح؟ هاي حادي سمعن حادي يقول ايه لا الاسباق ده مش نفع لا كان صفة الاسماط مش موجود ايوة الاخت جزال اخر بتقول ايه؟ تخص اللغة العربية ولو الداقات من اكتر بتخص نبحث ايه؟ من حد ده حرف من مبحث الصرف طب احنا بندرسها ليه هي موجودة في الجزئيه من ضمن من ضمن الصفات وهندرسها هناخد المعنى بتاعها والحروف بتاعتها ولكن انتوا بتبقوا عارفين ان هي تخص ايه اي من الصرف من ايه من ايه من ايه قواعد النحو من قواعد وليس لها أي علاقة بالصوت ولا بالأداء ولا بالترسيل ولا أنت بتقرأي ولا ولا لها أي علاقة بأي حاجة ولا عم الحد قالت إيه سن صفة الإسماء في الحرف نعم تركيب المعماد ما شاء الله عليها تركيب الكلام العربية الربعية والإيه والخمسة طبعا نقول كيبنان بسرعة بدانتوا إيه الحمد لله إيه عارفين إيه الصفان دول يبقى الإصلاق هو إيه لغة هو إيه حدة من عرف الصفات موجودة في إيه علم الصف وليس في علم التجويد الزق هو إيه؟ لغة هو حد حد اللسان وبلاغته وتلاقيتي وقيل الطرف الطرف الزق هو أي طرف دي معنى دي معنى تمام؟ طب بالصلاح خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من أي زلق اللسان زلق اللسان اللي هو أي طرف اللسان أي طرفه أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما مع أو منهما مع ليه؟ لأن حروف أي سرة من له الحروف الست جمعها الإمام الجذل في قوله إيه فر من لب حروف بيازلقة تخرج بيا من زلق اللسان أو من أي طرف أي اللسان سميت مزلقة لخروج بعضها من زلق اللسان وهي الراء والنون واللم وبعضها من زلق الشفة وهي الباء والثاء والمن طبعا دليل معي من الجذريه وفر من لب الحروف الحروف المزلقة وي طبعا جمعها الامام الثامن ده في عباره ثانيه يا اولاد نل برفا تبوا معايا نل برفا يعني ايه اكتب ايه بر الفم بر الكلمة الحسنة من الفم نل من ال ن بر با را كتبتوها نعم هي هي فر من لب. فر فرره من طبعا معناها واضح يعني ايه فر من اللب معناها يهرب الايه من ايه من فر اهرب من ايه فر فر فر للفتح الراء فر من اللب يعني ايه خرج الجين من العقل إيه طبعا ايه الامام السنوده قال ايه نل بالرثم يعني افطر بر الثم بر طبعا الثم من هو الكلام الطيب تمام دي بالنسبة لحروف ال إيه إنه ال ال الإصلاق. بالعكس الصف عكسها اللي يعرف إيه الإصماط. الصف اللي عكسها حرف إيه عكسه إيه الإصماط. طبعًا الإصماط ضد الإصلاق. والإصلاق لغة الإصماط هو إيه لغة المنا إصماط منع منا ضد إيه الإصلاق ولي لغة إيه معنى المنع طب الصلاحن هو سقلم في الحرف وعدم تئي وعدم السرعة النطقية به. لخروجه بعيدا عن إيه زرق اللسان جاي من جو كمان تب حروفه بقية الحروف اللي إيه الهجائي بقية الحروف الهجائي طيب سمات ليه سمات مصمتة ليه بس ممات مصمتة هنشرح ليها لأن جاي من إيه مش جاي من زرق اللسان لا لا إيه لا إيه سبب تاني لأنها ممنوعة من الانفراج أصولا في الكلمات الرقائية والفرنسية كل كلمة على اربع أو, أخ... او خمس احرف اصولا اصلها اي لابد ان يكون فيها مع مع الحرف المصنطة حرف من الخروف المطلقة لذلك قالوا ايه عسجد اسم الزاب اعجمي لقومه غباعي وليس فيه حرف من الحروف المطلقة وطبعا احنا قلنا الفيوم ده كله او الايه هذه الصفة كلها الاسمط او الاسباق هي من علوم ايه علم ايه الصرف تابع له ايه قواعد اللغة العربية ويسل له اي علم اي إيه اي اي دور في في القرآن تمام طيب هنا كده وقفنا عند إيه الصفات التي لها إيه ضد وقفنا عند الصفات التي لها ضد المفروض يتعلق بالصفات دي مبحثين مبحث اتنام الحركات من الشدة والرخاوة والبينية ومبحث الاستعلاء اللي هو حركة الترثم والترثم من صفتي إيه الاستعلاء والإطباء تمام افتكروا معايا كويس يبقى انا لست عندي الاثلين دول هيا حناخدها من شاء الله مش هنسبها السؤال مزدون كيف ان الصاد والضاد الضاد في نفس نفسك تبقى في السناء و في الاطباق مت... لا في الاطباق متبعين ب... مخرج الحرف هو اللي بيفرق هنا مخرج الحرف هو اللي بيفرق هنا الصاد مخرج الصاد ايه طرف اللسان مع ايه مع ما بين السناء العليا والسفن تمام؟ طيب عندك الصاب والسي لسان مخرج واحد ولكن إيه الصاب معلو اللسان الضاد من احدى حافة اللسان أو من حافة اللسان الضاء برضه من طرف اللسان كل دول خلاص ماقول ايه؟ خلاص الطاء خلاص مخرج الطاء الطاء اللي سمي كله بالاستان سمعتوا؟ في الاتباق متباعدة ده تباعد مخرج اختلاف مخرج ولكن في الصفة هي الصفة هي الصفة هي واحدة ولا يضبط ذلك طبعا الا بالمشافاة مرامة انا عندي مشكلة ايه فاقف حرف الضاد عنده مخوفة كيف نقف عنده عند حرف الضاد؟ طيب اما نقف الصفة الضد بالنسبة للي يقدر ليه يزبط الضاد. إيه اللي هو أي صفة الـ الاستطالة صفة الاستطالة وأنتي عند عندك مشكلة في مخرج الضب يعني انت عندك مشكلة في الضب السكن وليس في الضب نفسه لازم عند أدرس قالت إيه آل. تمام صفة الاستطالة هي اللي هتضبط لك الـ الحرف طب انت عندك مشكلة عند الوقف على الضب يبقى انت ما مشكلة مع الضبط؟ انت عندك مشكلة في الوقفه على الحرف الساكن ولكن بالذات مع الضبط لان اكيد انت لما تقف عليه من تمام طب يبقى انا عندي ده مش في الضاد لا في كل حرف ساكن عليه طيب اضبط الحرف الساكن ازاي زمن الحرف الساكن لازم يبقى منضبط زمن الحرف الساكن لازم يبقى منضبط طب اضبط اضبط زمن الحرف الساكن ازاي ده اللي هيبقى بحثه اثنان الحركات ازاي اقدر اقاد زمن الحرف المتحرك وازاي اقدر اقاد زمن الحرف الساكن وزمن الحرف الايه المشدد وازاي اقدر انني اوفق بين ايه اثنان الحركات من فتح وضم وكسر ده بينضبط بايه بصفة الايه الشده الرخاوه وال والاي تمام طيب سؤال الثاني ماشي عمره عمران نعم في سؤال تاني طيب ماشي خلاص طيب احنا كده خلصنا الصفات التي لها ضد خلاص الصفات التي لها ضد احنا اتفقنا ان لسه عندي مبحثين هم تلمات لهذه الصفات اللي هي اتمام الحركات اللي وزام الأخس كنت تسأل بالوقت وزامن الحرف الحرف, الحرف الحرف السكن بتطلق منك لأن انت متضبطيش الزمن بتاعه طب الحرف المتحرك بتختلف منه لانك ما متضبطيش الزمن بتاعه طب ازاي اقضي الزمن دي اسمه درس ايه, ايه اتمام الحركات اللي هناخده ان شاء الله مرة ايه واضح طيب الصفات التي ليس لها ضد بالنسبة الصفات التي لها ضد انتهانة منها في أي سؤال خلال الحكام اللي قلت عليهم اللي أنا استثنتهم اليوم أكيداً ما هتذكروهم أو حتى إيه تصنع تاني هتلاقوا إيه فيه إيه أكيد في هتلاقوا حاجة وبأسؤال عنها ما تق... ما, ت... ما تبخلوش على نفسكم بعد من السؤال لأن مش هتعلمي إلا ما تسألي تمام؟ طيب الصفات التي بها ليس لها ضد الصفات التي ليس لها ضد حتى أين هنش لازم كلهم ناخد ايه, ايه, ايه على قد كده من ربنا يسر وقعد نتوقف ويأتي نتوقف ويأتي نتوقف ناخده معه ايه المبحث اللي, اللي جايب ويأتي ننهي ايه الصفات كلها المرة الجايه ان شاء الله عشان ايه متعلقوش منه الصفات الصفات الحروف التي ليس لها ضد احنا المفهود هم سبعة نعرفين هم سبعة اللي هي الصفير والقلقلة والليل والحراف والتكرير والتنفشي والاستطاع و لكن عندي الصفتان كميلي لها صفة الحراف والصفة ايه الغرف طيب نسبة الصفير. الصفات الصفير صفات الصفير طبعا أصعبهم كلهم صفة ايه الصفيق والقلقلة والاستطار، أصعبهم صفة الصفير والقلقلة والاست اه الاستطار. أول حاجة، بنابر كده مع ماي، جزاك الله خير. نسبة للصفير الصفير نأخذ الأول هو لغة هو صوت يشبه صوت الطائر ذئ في صوت ذئ الصراخ هو حدة في الصوت آم ال لأ في إيه؟ في شدة في حدة في الصوت أص أنت سمعت لو زودت يذع لزم تحسي في في كده في إيه في الصوت هو حدة في الصوت الحرف تمشي عن مروره في نجرة دقيقة خلي بالك به عن مروره في نجرة دقيقة دي هو ده مخرج الصفير. هو الصفير له مخرج? اه. ده اللي احنا بنقى بنقى بنعاني منه. الصفير صفر ولكن له مخرج. يعني ايه؟ انت, انت هتجيب صفة الصفير هتخرجي صفة الصفير منين من مخرج من مخرج. مخرج ايه؟ مخرج ضيق. طب ايه هو؟ الصفير عشان تخرجي صفة الصفير نرجع للمخرج بتاع ناخد اول حرف الصفير. الصفر وزي وزي. تمام؟ اقوى اصطاد للصوت طبعا يستاء واطباق وصفر غير ذلك ثم يليها ازاي لمكان من جو ثم استن هي اضعف من اخرى دي بالنسبة لاقوى ايه حروف الصفير طب اقوى دي دي الحرف نفس حرف الصوت اقوى ازاي لما دي بالبدايه معروفه ولكن في في اقوى اقوى اقوى الحروف ثلاثه صفيرا لانه الاجموع حرف صفيره قوي ان هو ال أز. نمو الحرف اللي كان فيه الصفير في فيه قوة او حدة زيادة اقول تاني اس أز. از او اني حرف يخص انه فيه حدة زيادة مش الحرف نفسه من نسبة استعلاء ايه لا اذا كلم على حدة الصفية ها فيش تنافس هقولهم تاني اس أز أص أنا حرف الثلاثة أقوى هم ثلاثة هم زي بعض هم قوين ولكن في حرف أقوى طبعا إيه أخواتك ترى قالوا إزاي وطبعا تمام ما شاء الله عليكم إزاي استفرها في حدة زيادة شوية عن الصاق أما هو الأص خلاص بقول أز لما هو الفرق؟ السن ما ان هي كده كده ايه السفر بتاعها ضعيف ولكن السن والزاي هم هم الفوم خلاف يبقى اص هل يتم قول از تب ليه لان ازاي الجهر فيها ايه الجهر الجهر مع السفير عمل عمل للايه بسبب الجهر تمام الجهر مع ايه مع السفير عمل قوة لصفة السفر نفسه ولكن الحرف ازاي نفسه حدو ضعيف ويستفر تمام وضحيت طيب دها بالنسبة لتدرج الحروف من حيث درجة إيه الصفير ولو قلنا ايه تدرج الحروف من ايه حيث قوة الصفير نفسها قوة الصفير وليس الصفير هي إيه إزاي طيب, طيب ده بالنسبة ل إيه ال قلنا ايه ده الصفير طيب بالنسبة لمخرض الصفير نفسه إزاي أقدر أضبط الصفير يبقى لازم اجيب مخرج أستفره وأشوفه أولاً ونقف عند الآية اللي هو حديده الدقيقة واحدة بس دعا نرجع مع بعض كده محرج الصفير اللي هي حروف إيه وصاده وصاده زي سينهم مخرج الصفير اللي هو كان إيه طرف اللسان مع أصول مع ما بين الثناية العليا والسفلة أقرب للسفلة إزاي طرف اللسان. بتخليه يجي عند السنال السفلى ويخبط في السطح الداخلي للسناء السف. ولكن نعم تعمد تعامد, تعامد السناء العليا مع السناء السفلى. تمام؟ لسه ما طلع شبر ولكن إيه تعمد السناء السفلى مع السناء العليا يخرج من هنا الصفيق أو حروف الصفيق داش الصفيق. لكن أنا أقولك إيه في مخرج إيه في إيه مخرج ضيق. في يخرج من المخرج إيه ضيق المخرج الضيق اللي هو ده في مجرى ضيق السناير العليا والسفلى لو انت ما متعمدين على بعض ضيق ما أقولك كده S دولا متعمدين على بعض دباني هوسطه إيه هوسطه الفرجة بين السناير أعلى والسفلى S حد سمعنا صفير, صفير. لا في الصفيق ده أخذ دفتة مش هخلي هغلق تماماً ما بين السناير العليا والسفلى هخلي السناء العليا ملصقة الساق تام اس هات سمع منه صفير طيب انا مش هخلي السناء العليا والسفلة في تعامل تمام اس هات سمع منه صفير يكون لكم ضربوا معي ما حدش هكيتها اسمع صفير طيب انا اجيب السفير ازاي هنجيب السناء العليا قبل السناء السف وبعدين اطلق فرجة بسيطة بين السنة العليا والسنة السفلة عشان أقدر أطلع منها الصوت الصغير، أل... تمام؟ طيب، تعملي أي عبارة فم تبي أي عارف قط بظلمة والشباك دخل شباك مكان كن بالنهار ودخل أي في أي سقف صغير كده في الشباك ومطلع دخلك أي شواء عمر صغير كده، تمام؟ مغذين ذلك كمنا. ده بيبقى عمدة كذا إيه زي زي إيه زي الصفر اللي إنت إيه إيه فرجة جدا بين العليا والصفل. يبقى مخرج الصاد مع ما بين السنير العليا والسفلي خلص تبى من من اللي بين العليا جدا أز... حت يعني لهم مشتغلة إيه بينهم كلهم فرجة لا انت غلقة ما بين السنة العليا والسفلة قتل السنة على بعضها وتقومي سايب ايه حاجة كده زي ايه يعني زي ايه زي زي دبوسة يعني سنة صغيرة كده حاجة يعني ايه ايه فرجة صغيرة جدا فرجة صغيرة جدا منهم تخرج منها ايه الصفية تبدأت تتبطت ازاي؟ اه لازم تتبطت في المشافعة مع شخصك ومعلمتك ولكن انت عليك دور اني هو ايه؟ اني تحاول اني صعب اني تتبط ايه؟ تتبط ايه؟ موضوع نقول إيه ضبط إيه السنة مع السفلى نقول الكلام كده سه ولكن مع تطبق ما بتلاقیش موجود الذک. انت بس لتراءي هتم جايك وحطه أمام الثمن. انت بتقرأي حرف الصفير. هتصدمي إن انت تلاقي إن حرف الصفير والفك الأصل داخل جو الفك الآلة داخل في بعض. تمام؟ هتلاقي الفك الأصل داخل جو الفك الآلة. تقولي أس أس قلت أنا دور على الصفر ما بيجيش أستطيع ليه لأن تمشي عمل التعامل تبغى تعمل التعامل صعب جدا هتعمل إياه هتطلع الفك الأعلى بحيث إنها هيتوازن مع فك الأس طبعاً تعملها شقة جداً وممكن تعود بستنين عمة توصله ما ترش المعلمات بتاعتي أو شخص مش عارف ربطها لا هي لك على الطريقة على المرض قلت تعالجي تمام؟ وانت تعالجي انما لابد ان انت يبقى معاكي مراية أثناء اثناء ايه ما انت ايه مرايه صغيره كده وانت ايه بتفضلي انك تظبطي انت تضبط المخرج جربوا كده هتلاقوا فعلا ان ايه الصفير ضيع من أغلبنا مش يعني مش مش من كل أكيد في ناس كتير ايه المخرج عندهم منضبط يعني ولكن بعض الاخوات هيلاقوا فعلا ان ان السنايه السفلى اللي هو سقف الاسفل داخل جوه الفك ايه مشبكين كده في بعض ده بتحاولي بقى تفكي السقف وترجعيه لورا وتنزلوا تحت بل انطلوا الاجداء باشتغالي فبدأي ايه على التدريب طيب لحد يمكن لحد ما انت فعلا تحط وانت بتقرحه في الصفير السين والصاد والزاي ان فعلا اسنانك الاولي واسنانك السفرة في حال التعامد هما الاثنين فوق بعض بالزبط الاثنين فوق بعض زي اسنان المشت بالزبط كأنك حطها مشتين واسنانهم زي بعضها ايه فوق بعضها بالزبط لو كان ده متقدم عنده أمر مخرج السؤال والصفير المعطار وانت المخرج سليم وحطى لصينة الماكين السليم وكل حاجة منضرطة ومستعلقة بالسانف وكل ده ولكن ما انتش ايه مخرج السفر هيجي منين ايه بقى لابد من ايه هو قولك ايه ما بين السنة العولية والصفر وخلاص لا لابد من تعامد حط تحتهمت خط دي لابد من تعامد السن الرأويا مع السن أي السفلي لابد من تعامد ال أي السن الرأويا السن السفلي مع بعض وتسيب فرجة صغيرة زي يسمى الدبوسكة تطلع منها أي الصفير بعض الأخوات قلت تسمي في في الاسنان بينها وبين بعض فرجة اصلي في سن ما عرفش عامل تقويم ولا ما عرفش كل كل ده كل كل ده شغالات ما حل غير من تتأي. تعمليك عمود إيه بين السنة على السنة السادسة عشان تقدر تأح ايه المخ، تمام؟ تدّدت بطة إزاي؟ دي لازم تربطها مع نفسك بالأبو، تمام؟ ما موتستاعجليش؟ على بطة، صف الصفير من الصفات اللي الصعبة نحن نوصل لها بسهولة، بس إيه مضططيها ما أدري شو بترحمني، تمام؟ طيب نشوف الكلام ده بقى الصفير ما بقول لك إيه هو حدة خلاص هو عارفنا سنتو مين؟ في صوت الحرب. تنشأ عن مروره في مجرى ضيق وحروفه الصاد والسين والزاي طبعا ده كله كلام اللي ماضح هو ح... طبعي الكلام ده شايفين هنا اس... الأسنان فوق بعضها متعامدة وفرجة بسطة جدا زي ايه زي, زي ايه السن الدبوس كده يا ضب تطلع منه الصفير لو استعطيها اس... طلعت ايه فهي تفشي قولك أسراط أسراط يان دي صاد ولا, ش... ولا, ولا ولا شين ولا أسراط ص ر صفير صافي أ س ن و أ أسنو... س في صفاء نقطة تمام يبقى الصفير صفة إيه قوة في الحرف إيه إزاي كل حروف كل صفتها ر مرققة إلا إيه الصفة ال إيه الجاهري وصفة الصفير السين كل حروفها مركقة إلا كل حروفها صوت ضعيفة إلا صفة ال الصفير اللي فيها هي اللي تبدأ إيه إيه قوة شوي السين ضعيفة ولكن علشان صفة الصفير اللي فيها أبتها شيء من إيه من القوة الصوت الواضح السماء أرض السعيد السين دي أنا واضحة ليه لأنها صفة قوة اللي هي صفة الصفير وصفة الصفير أصلا هي إيه صفة حدة إيه حدة في أي في ال في الأداء يبقى الصفير صفة أي قوة وهي أقوى حروف فيها أي طبعا أي ازاي اقوى حروف الصفير اا ازاي لوجود أي لوجود ال أي ده بالنسبة للصفير طبعا أي حكمنا هنضرب عليه كويس ونحاول أي نضبطه مع بعض ان شاء الله طيب الاختيار لكم هندخل على القلقلة اما أبركوا ملك القلقلة أكمل ولا أبتديها المرة الجاية الاختيار لكم يا أخوات والحضاره بتساعدكم مش هنا عند قلقله يعني للمستني حدش بيقول اي حاجه يبقى احنا نكمل عادي تمام نكمل يا اخوات القلقله كمان حتى لو نتوقف عندها مفيش مشكله انا مش بقول مارد المره القادمه حتى لا يكون حشو نختم بقى يا اخوات ولا نتوقف نتوقف اثنين قبل نتوقف ونبقى لنا راي الجميع اختم حبه اختم يسون وجميع المشافات اختشقه قالت نختم لا واحده بس من ال... من الطلبات قالوا نختم يبقى نتوقف يبقى اما كده ايه خلاص فصلوا مني يبقى, يبقى احنا قفونا عند القلقلة ومتنسوش زي ده احنا متوقفنا ايه فين متبطد المرة بجيه ان شاء الله بالقلقلة وهم طبعا وهم اقتربونا القلقلة تمام لان طبعا ايه ساعة القرية بالالها لله كده فجأة كل التسعة عشان حرفوا بتقلقلهم متعرفوش ليه ونيجي عند الحرف اللي هي قط جد ما نقلقلها لهاش يعني ايه يعني ايه خاتخات في كل شيء صح تفق خلاص نتفق عنده ونكون هي إيه بداية المرة الجاية مع بقية الحروف مع بقية الصفات ان شاء الله بسيطة اللي بقية الصفات إن شاء الله بسيطة ونحاول ندخل إيه بقية إيه البحث بتاعنا ورب إيه يعني يصلي الأمر كده وينطلق من الطقة لخير بإذن الله رب يكون إيه وصل لكم شيء من اللي نكون فايز أقوله ونكون إيه يعني ربنا يرزقنا وياكم الفهم السلام يا رب العالمين وقدر اكون اوصلتكم ورب يدعلكم تقدر اتوصلهم هذه المعلومات ان شاء الله يعني شو من انا معلومات كتير المهم انا استفادها ازاي وقدر اوصلها على الغريل ازاي جزا الله خيرا دكتورة ميسون والله يعني عاملة شغل في الشراحة بارك الله فيها يعني احسن الله اليها يعني ربنا ما يحرمنا منها ولا من نفحاتها رب يدرك فيها يا رب العالمين وجزا الله خيرا كل الاخوات اللي مشفات والاخت المحبة رب يبارك فيها هي اللي جمعتنا كلنا إن شاء الله نقايا نجمع كلنا في جامعة بإذن الله جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم رب تكون يعني أي وصلت لك شيء الله اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك في وقته عليك السلام عليكم الله جزاهم الله خيرا بارك الله فيهم جزاهم الله خيرا أخواتهم في الزيوم ربي بارك فيكم يا رب العالمين.